جوال, جوال تذكر جاءتنا الأخبار أن أحد الشباب سلك طريق الاستقامة وركب سفينة النجا وبدأ يحافظ على الصلاة ويحفظ القرآن بدأ يتذكر أصحابا له لا زالوا يغرقون في لجج المعاصي والآثام زارهم وليته لم يفعل وهذه نصيحة لكل تائب وجديد في طريق الاستقامه لا تذهب لاصحاب الماضي وحيدا خذ معك من يعينك على دعوتهم لان الكثره تغلب الشجاعه زارهم يريد لهم الهدايه فبدا الهجوم عليه من كل الجهات اتذكر يوم كذا وكذا وعلت الاصوات وانطلقت الضحكات وقام من عندهم بعد ان جددوا جراحا ماضيه وحركوا في القلب والنفس اشياء وبدا الصراع من جديد جاؤوه بعد ايام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 حتى تكون الليله حمراء ولا زالت به حتى سقط كاسا من خمر ثم ثانيه ثم ثالثه ثم وقع المحظور وانهدم في لحظات بنيان لطالما تعب حتى بناه نام في فراشه عاريا مخمورا والعياذ بالله تبا لهم ولامثالهم دخلوا عليه ضاحكين شامتين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 وما تم من ليلته في فراشه وما تم وما تم اصحاب هؤلاء ايوا اصحاب هؤلاء ايوا اصحاب هؤلاء ايوا اصحاب هؤلاء وما تم من ليلته على اسفه خدام هؤلاء انا لله وانا اليه راجعون يا الله يا الله أي أصحاب هؤلاء أي أصحاب, أصحاب هؤلاء ويوم يعبد الظالم على يديه ويوم يعبد الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني تخطت مع الرسول سبيلا يا